أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين ألف 119. ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 110. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا يَسْمَعْهَا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 والسموات بغير عمده ترونها وألقى في الأرض رواسا تميد بكم وبدث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء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 حملته أمه وهنا على وهن وفصاله, وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم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 فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمر ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغض من صوتك إن صوت لصوت الحمير، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع وأسبع عليكم نعمه ظاهرته وباطنه، ومن الناس من يجادل في ال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 فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبه الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله فَاتَّعُوهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نُضَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده, والبحر يمده من بعده سبعة أدحور ما نفذت كلمات الله 119. ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير 110. تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وَأَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خبير ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دونه الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةٍ في ذلك لآيات لكل صدّار شكور وإذا عشأهم جم كظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجّهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحد بأياتنا إلا كل ختار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 كم ولا يغرّنك بالله, بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس تكسب غدا وما تدري نفس بأي أي أرض